يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنااء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 قُلَّمَا زِقُ مِنْهَا مِنْ ثمَمَرَةِلُ إِزْقَ قَاوا قالوا هذا الذي رزقُناَ مِن قَابِ وَْتُ بِيمُتَشَابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أَزْوَاجُ مقَهَرَ وَهُم فيِيهَا فَالِدُ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 129-إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفذ عهدكم وإيايا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 لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 122-ثم أنتم هؤلاء تقتلون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 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِمَا أَنزَلَ اللهَّهُم قالَاوا قالَاوا نُؤمنِنُ بِماءُزِلَعَلَنَا وَيَكُرونَ بِمَا وَر وَيَكْكُرونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقَلِّمَا مَهُمْ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 مُصَدِّقُ لِماَا معهُم نَبَذَ فرَيق مَِ الذي نَوتُ الكِتاب كِتابَ الله كتابَ اللهَّهِ وَر أَظهورٍ كَأََّهُم لا يعلمون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 129-إن الله على كل شيء قدير 120-وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 121-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا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 سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن نَّصِيرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى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 25-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 26-وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من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 114-ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 115-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا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 126-إن الله مع الصابرين 127-ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وإنا إليه راجعون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 124-يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 125-الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 126-فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف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 فَنَبَّذَ لَهُ بَعْدَ سَمِعَهُ فَإِنَّما اسْمُهُ عَلَى الَّذين يَبْدِلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّصِجٍ جَنفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 126- وقنا عذاب النار 127- أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 128- واذكروا الله في أيام معدودات 129- فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَأْمُورِضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا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 يَسْألونَك مَاذاَا يُ فِقُونَ قُلمَا أَنفَقُتُم مَا أَنْفَقُتُم مِنْ خَيرٍ فَلِلوَالِذَيْنِ وَالْأقُرَدينَ وَْيتَامَا وَالأَقْرَدين وَالْيَتَمَا وَْمَسكين وَبِنِ السَّبين وَماَا تَففعلوا مِن خَيرٍ فَإِنَّ اللهَّه بِهِ عَم.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 119-والله بما تعملون خبير 110-ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن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 فلا جُناَا خَلَكُم فِي مَا فَعَنَّفِي أَمفُسِهَّ مِن مَعّوف واللَّهُ عَزيِيزٌ الحَكِيم وَلِمُطََّقاتِ مَتَع بِالمَعْروفِ حًَّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين الله لكُمْ آيات لَعَكم تَاقِلون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 أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّلَئِ ن بَ لِ إِسْرَائِيلَ من بعد, مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 121-قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 122-وقال لهم نبيهم إن آية, إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَنَا وَمَن لَّمْ يَطْعَمهُ فَإِنَّهُ مِنَّا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّا إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن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 وَسلهُ كَمَثَلِ صَفوان عَلَْهِ تُرابُ فَأَصَابَهُ وَابِ فأَصَابَهُ وَابِل فتَرَكَهُ صَلْد لا يقدِرونَ على شٍَ مِما كَسَر واللههُ لا يَهدِقَوْمَكافِرين وَمَثَلُ ال الذيينَ يفِقُ أَمْولَهُ بتِغ أَمرباتِ اللههِ وَتَثبت وَتَسبًَا من فُسِين كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 ف فَأذَنوا بحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ